ولا تسب الذين يذعنون من دون الله فيسب الله عدوًا بغير علم كذلك زيّننا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون